أو الله نشيط العديم اقضل الهيئة من عقب من الذي خلق <تصفيق> خلقا من Ik 3, 4, 4, 5, باسم ربك الولذي خاق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان الله Oh Bye. <laughs>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 We mm will... -hmm. Mm -hmm. No, لَن نَّعْمَلَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَن تَنفَعَ الدِّينُ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ Yeah. وَمَا تَفَعَلُ وَقَالُ الَّذِينَ هُمُ تُلْكِهَاءِ الْمُلَهِّمُونَ وليل سيم لنعود وما مَن يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ الَّذِينَ I'm sorry. Ona. Then Point of إذا سلزلت أَنْتَ الَّذِي تُرَى وَتُنْظَرُ وَأَنْتَ Ja, hoe maar is بسم الله الرحمن الرحيم والعادات قد All يا روح ما نروح من روح من ولها الذي وانصرف فظر نور الله و مفاءثر Thank you. Good <laughs> Want ik I'm I know you, We're well كالله سوف تعلمون ثم كالله سوف تعلمون كلا دعوته له ثم <تصفيق> ما بسم الله الرحمن الرحيم ويلو لكل عمزة العمزة الذي جمع ما I am um.